قبل نت نتطرق على حصة زائدة ما تكون إن شاء الله تعالى. آه تناسبكم لأحد ها؟ ها؟ أحد تناسب. ها؟ الأحد؟ آه الأحد تناسب؟ آه الأحد صباحا فيك دراسة الأحد. إحنا ما كشنا الأحد. آه. طيب. لو نأخذ حصتين وتتاليتين يوم الأحد. يعني هذه حق الأربعاء تلي بالأحد ينفع ولا يضر خيل عليكم شوي ولا حصة الأربعاء هذه تصيرها بالأحد ونزيرها لي ما حصة يعني نصير ساعتين ونتتبيعتين ونحن شوية خيلها قد يكون تس أنه جيد رجع زيد نعم زيد قال زيد مش رأيكم. ولم يجرد المرة ونسوه أنا يناسبني أن نأتي مرة فلانه لأنه تسوه في البلد يعني يسويه. تأخذ المسافة دي وبعدين ترجع سفر يعني قالت السلام على البحر سفر لو نأتي بالأحد يعني تنفع الأربعاء أقدر كنا نحسها في الساعة ومصنع ونرجع ها؟ يعني نأخذ حصة الأربعاء هذه خليها بالأحد ونضيف لنا أشياء أخرى إضافية، ها ها صباحا ها نحاول إن شاء الله طيب لأن كل من إدارة وشوف كل على كل حال على فرض أنها متى سرتش يوم الأحد متى تأخذون الحصة على خدش للدوم جيدكم إن حصه هل لا ما يمكن تكون من حصة الجماعه سام على 12 ونص تقريبا ها تكفي ليش؟ على 12 ونص ونصف ساعة ها؟ ولا وعشرين على 12 لأن نكون مشغول لاحد ننزل هنا العاصمة ما عندي بعض الأشياء فيها يعني نبائح فيه، مشغول ممكن لما نجي نتأخر ما كن.. نجي 12 ونص يعني يكون في القبة كل يوم نجيت ما نلحقش فإذا نأخذ 20 دقيقة وبعدين نصلي الظهر وبعدين إلى ساعة أسنين لاثنين ونص لكن أنا كنت ناشونس كنا نعم ها؟ خلاص بالتفخيم بالتفخيم هل كي... هناك غيابه يوجد غيابه يوجد غيابه ولا لا خلاص خبروه انتم ان شاء الله تمام ان شاء الله بنعم لكم التوفيق والتي سياره نعم بسم الله الرحمن الرحيم لله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيد الله فلا مضل له ومن امر فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى ودى محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بيعة غلاة كل غلاة في النار وبعد كان آخر ما توقفنا عنده وماذا نعم علامة الاسم أخذنا الدرس على متن فالاسم يعرفه الجلي والتنو بالخفض والتنمين والنيدا بالخفض والتنمين والدخول يف الله خلاص والفعل أخذنا من ماهنا أيه. قال الموالف رحمه الله تعالى والفعل يعرف بالتاء بالسين وسوف بقد والسين وسوف والتأنيل الساكن سبق أن عرفنا الفعل تمام بينا مانا صحيح طيب. هل الفعل واضح عندكم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 ذكر علامة تخص الفعل المضارع، وذكر علامة يشترك فيها الماضي والمضارع، ولم يذكر علامة لفعل الأمر سنذكرها إن شاء الله تعالى من باب التذنة قال الفعل يعرف بقد هل هي قد تدخل على الماضي تدخل على المضارع؟ تقول كما جاء في الآية قوله عز وجل قد أفلح المؤمنون وقول عز وجل ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول ولقد نعلم فقد الأولى دخلت في الماضي قد أفلح وقد الثانية المضارع لقد نعلم اذا إذا جاءت قد وبعدها كلمه او كان قبل هذه الكلمه قد فنستدل على ان هذه الكلمه ماذا تعتبر فعلا عندك يعني اذا كان عندك كلام وفيها اثنائه تبحث عن كلمه لتعرف اعرابها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 لأنها تدل وتبين رشياء ومفاهيم تستفيدها من كتاب ربنا ومن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فأثناء تفسير كلام الله عز وجل قراءة التفسير هذا المعنى يعني يبين لك المراد من الآية كذلك من الحديث وتستفيد من رشياء واضح أما إذا دخلت المضارع يعني قد فتفيد التقليل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 في تحصيل العلم يريد مقه وقادم على اختباع واضح فقلت أنت قد ينجح في الاختباع نسبة عالية وقليلة في نسبة عالية وقليلة عالية تكسير واضح لكن إذا كان كسولا إذا كان كسولا وقلت قد ينجح نسبة يعني قليلة هذا تقليل فهمتنا مفهوم هذا طيب هذا بالنسبة لقد وهذه علامة تدخل يشتكي الماضي المضارع أما علام الأخرى الثانية والثالثة فهي خاصة لفعل المضارع السين وسوف وهي تدل على معنى التنفيذ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 أشد في الدنب تنفيذ والتأخير يعني التأخير الفرجة ها قوله صلى الله عليه وسلم من نفس المؤمنين كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من قرب يغطينا ما يعني نفسه جعله في نفس ونفس في سئة نفس من ها يعني نسبة إلى النفس يعني يكون في راحة ما تكون في راحة لما يكون في سئة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 عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًا وَآخَرُونَ يَضْيبُونَ فِي الْأَرْضِ إلى آخره من الناس الكثيرة وتاء التأنيس الساكنة هذه تاء التأنيس الساكنة تخص أي زيال الماضي لما قال تاء التأنيس لإخراج غيرها التي لا تدل على التانيث كتاء تعلم كتاء تعلم واضح؟ نعم؟ نعم نعم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 في تاء كثيرة، لكن تدل على التأنيث، واضح؟ فتعلم التاء لا تدل على التأنيث، هذا التاء لا تقول هذه تدل على ماذا؟ على أن فعل كان ماضي، وإن كان هذا الفعل فعل ماضي، لكن ليس التاء الأولى التي دلت على أنه ماضي، واضح؟ أشياء أخرى، تاء التأنيث، قال الساكنة يا خراج كماذا ليش هذه؟ فها عطيمات او مسلمة مسلم مؤنثه ماذا مسلمة التاء هذه الدلتها التأنيث لما دلت لكنها ساكنة ولا متحركه متحذقة اذا ما تقول تاء هذه مسلمة اذا مسلمه فعل لانه في اخره تاء تنيه نقول هذه تاء التانيث المتحركه اذا فلا لا تعتبر من, العلامات من علامات من علاماته قال تاء التانيث الساكنه تاء لشغيرها وتانيث تدل على ان هذا مؤنث لكن بشرط ان تكون ماذا ساكنه اي الاصل فيها السكون لكن قد تتحرك إذا جاء بعدها هل هو يعني سافر ها تيجي نرجع في الآية قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب قالت الأعراب يعني كان الأعراب هذا يعني لماذا جاءت التعنيل هنا مؤنثة قال الأعراب يجوز أن نقول قال الأعراب ويجوز أن نقول قالت الأعراب هذا مبحث موست... ليس هذا موضوعه؟ قالت امرأتي قالت امرأة امران رب إني نذرت لك ما في فصل قالت امرأة قالت لكن امرأ مين بجساك قالت امرأ هنا التحرف هذا لعارض وإلا الأصل السكون إذا وقفت قلت خالد تاخذ بالسكون واضح هذه تأتي الساكن مفهوم إذن فنفعل عيارب بقد وسين وسوف وتأتي الساكن أما قد تدخل الماضي المضارع، واما السين وسوف تدل على التنفيذ أي تأخير الحدث. والسين وسوف أقوى اقوى وتختص بالمضارع سين وسوف وتاء التانيه الساكنه تدخل على الماضي خاصه جنب بالماضي نقول انا لك الان تعلم علما مو... دين ولا ولا لا اقول نستطيع نقول تعلمت هذا في الماضي أو نقول قد تعلمه هذا يدل على نوع لكن هل تستطيع ان تقول فتعلم ما تقول ولا تقول سوف أتعلم قال سأتعلم سنتعلم سيتعلم ستتعلم سوف اتعلم لكن تقول تعلمت اذا هذا فعل فعل ماضي مفهوم يصلي نقول قد يصلي فعل لكن هل نقول يصليت لا يقدر سيصلي يصح سوف يصلي يصح اذا هذا فعل مضارع واضح ولا لا نعم لا. من يشفى لا يشفى طيب. باقي لنا فعل الامر كيف نعرفه في الماضي قلنا ما دل على حدث قبل زمن التكلم هذا قلناه, قلناه. وفعل المضارع هو ما دل على حدث بعد زمن التكلم أو حالة أو بعد زمن أو حالة زمن التكلم التكلم هذا الأمر ما دل على طلب حدث أو ما دل على طلب بعد زمن التكلم اقرأ صلي اجتهد اتقن افعل كذا بعد زمن التكلم مفهوم واضح ولا لا يا جماعة نعم طيب ما هي علامة فعل الامر علامة فعل الامر شيئان. العلامة الاولى دلالته على الطلب يعني فيه طلب من غيرك فعل شيء والعلامة الثانية أنه يقبل يا المخاطبة لا يكفي أحد العلامتين لا بد من اذنين ولا نقول لا بد من توفر الاذنين لا لا بد من أن يكون يقبل الاذنين يعني في الصيغة قد لا توجد إحداهما يا المخاطبة لكن لا بد أن يكون يقبلها أما الدلال على الطلب فهذا توجد في كل فئة العرض واضح؟ لا بد أن يدل على الطلب من؟ قل ها طلب القول صلي طلب الصلاة اقرأ طلب القراءه تعلم طلب العلم إيه تتهي طلب الاجتهاد واضح؟ هذا نقول العلامة الأولى موجودة وهو أنه في العمد. طيب فه معنى شكت ومه بمعنى كف وإيه بمعنى زد من الكلام واضح؟ هذا يدل على الأمر لما يده يدل على الطلب صح لكن أن علامة ثانية نستطيع أن نقول كوني صلي اجتهدي اقراي نستطيع أن نقول له لا إذا هذه افعل أمر لكن صح هل نقول صحي ما يقر ما هي ما يقر إيه لا يقر قال إيه صح ما أو نقول صحي ما هي إيه بالتنوي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 هذا اللي يا ليش يا مخاطب أنتي تصلين أنتي صح لكن تصلينا فيه معنى الأمر ولا لا ما في معنى الأمر إذن هذا ليش بفعل يا ليش لا يوجد طلب لكن هذا تصلينا نستطيع أن نقول ستصلينا سوف تصلينا تصلين هذا فعل الأمر آه في المضارع وليس بفعل بفعل يا ليش وليس الفعل أمم نعم واضح يا جماعة أنهينا فعل الأمر وعلامات الفعل الماضي والمضارع والأمر واضح ولا مش واضح ها أعطينا مثلا كتاب شرح تجهزوا الاخ ماذا كل واحد يذكر باسموه سامي بدأ مم. فيه؟ في لما مم. قد بدأ مم. هذا القد سخن الماضي مضارح الشيوذي بدد الأخ عادل, عادل. ولا هنلا سامي والأخ عادل أخ فعل يقبل ماذا نعم هذا يجعلنه فعل وكونه ماضي نقول أخ أخ فد نقول أخ فت. طيب ااا آه... لأخذ بعده ياشر عثا لأنه يقبل نقول عفت لا عفت الالف ولا ننزعه هي عثا إذا تلي عفات إلى الكق الساكنين وكان الأول حظم يحذف صا عفت قادرة لما يقبل دي. نقول قدرت ماذا كتسمي؟ عبد الان. عبد الدين نور الدين قدر ايوه جي اذا سئلت قل اسمك وجاوب في الماضي لانه يقبل تاء أو في يقبل سوف وسير ولا يقبل تأكيد واضح صحيح ها نبي حجة لأنه ها أيوة. حتى نتعلم الجواب جمل مفيدة هذا حجة فعل ماضي لأنه يقبل تأكيد نقول حجت يا تمر ليش الرحيم يا, يا في الماضي نعم لا لأنه نقول ها لا يا عتميرو بلياء ليش أخذت الياء سرت من لياء خلي اليوم خذي يا اتمروا. هل نقول يا عتميرت نقول لا لا لا نقول يا اتمرت. نقول سوف يعتمر وسيعتنيه اذا هو فار مضارع لأنه يقبل سين شاء واضح يا عبد الرحيم مفهوم يكون إشكالنا خبرنا يا جميل ها عمر يطوف يتوبش يطوف أو يطوف يطوفه يا عمر في مضارع لأنه قد وسوف يسون، لكن قد الماضي والمضاعف نقول يقبل سين وسوف سيطوف وسوف يطوف، ولا يقبل جاءني لا أقول يطوف يا يا يطوفت، أقول طافنا، ها؟ بالقاس، قال ان صلى الله عليه وسلم أبو بسمة يتكلم بكوني، نهار كذا، كطوع، كطوع. تبيجي فكّي قليل كيف نقول تطوع سوف تطوع ستطوع في الماضي يأناه ولا يقبل السين وسوف نقول تطوعت واضح نعم هل ها بلال أو صفر. شكر الله شكر, شكر زيد الله شكر بلال لله نعم شكر فين ما في الماضي لانه يدخل عليه قد يدعو له فعل ويقبل تعنيد ساكنة لانه يدعو على الماضي هو لا يقبل السنين ولا سوف محمد انت نافر انك قصر ان شاء الله محمد علي يا محمد ولا يكن جيد هذه ما يا ياسين يا ياسين ستكون ايوه هنا اهو ممدوح ici نعم جيد تشرف بالسلام تشرفا يقول فشل ولا يقبل وشوخ جيد تستشيرهم ها عادي نعم ولا يقبل لا نقول تشريفك لا نقول جيد واضح الآن حضر الله قال بعد ذلك والحرف ما لا يقبل ما لا يصبح له علامة الاسم ولا علامة الفعل الحرف في اللغة هو طرف الشيء وفي الحديث حديث بن عباس في ذكره لقصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام قال فجاء طائر فحط على حرفي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 الاسم له علامات إذن علامه الاسم الوجوديه موجودة وعلامه الفعل موجودة، وجوديه وعلامه الحرف عدميه ما يوجد له علامات لا يقبل ليه علامه ليش مله علامات يعني معدوم العلامات نقول علامه الحرف عدميه واضح فوق. والحرف اقشام قد يكون على حرف واحد مثل الواو جاء زيد وعمر ووقفته وقد يكون على حرفين خرجت من المسجد مينا حرفين وقد يكون ثلاثه حرف ذهبت الى المجدلي إلى إ لا همزة والنمل والأجر وقد يكون على أبد أحرف لعل لعل لعل لعل الدراسة مفهومة لا لا لا شدة أبد أحرف وقد يكون على خمسة فهمت الدرس لكن لكنني أحتاج إلى مراجعته لكن لكن واضح هذا فيما يتعلق بعلامة الحر نعم ثم ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى الإعراب صحيح؟ ها؟ قال رحمه الله تعالى فصل الإعراب قال الإعراب هو تغير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا اختلاف العوامات داخل تاني، ها؟ ما كذا؟ لغة أيوه تغي تغيير أواخر الكلب لاختلاف العوامات داخل تانيه لغة أو تقديره، تغيير أو تغيير نعم جيد. هذا كلام المصنف المؤلف الصلاة الله نقول الإعراض نصدر للفعل الرباعي أعربا. بمعنى أظهر وابان الإعراب مصدر للفعل الرباعي اعرب بمعنى ابان وأظهر ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم حديث الصحيح والثيب تعريب عن نفسها تعريب عن نفسها البكر تستأمر أو تستأذى في بعض الضوايات والثيب تعريب عن نفسها الحديث جاء بأرفاض غير هذه الصحيحين وهذا اللي في صحيح الشيخ ناصر في تبسعين الجامعة ذكرها نعم هذا المعنى اللغوي واضح وهذا الاعراب موضوع مهم وهو أصل النحو أن تفهم ما الاعراب الإعراض ليقسم لغه لغة العرب باللغة العربية من الاعراب لأنها بينة واضحة مظهرة تظهر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 أجمعوا إن حجامة كم اليوم سبعة عشر لكن بالقلب يعني ما هي عنه حجامة بالقلب مش كلنا ال يعني بعضهم عرف في تعريف ثاني وأدق وفي مناقشه بين النحات ليش هذا محلوها مش على تعريف المؤلف ولبدا يعني في شراء هذا هو, الإعراض هو تغيير الاعراب هو تغيير مش معنى التغيير تبديل يتبدل ان يتبدل يعني هو تغيير اواخر الكلمه الكلم جمع كلمه ولها معنى في في استلاح النحو ليس ها ليش هذا بابه قلنا الكلمه نذكره باختصار الكلمه قول المفرد والكلام هو الله المركب المفيد بوضء والكلم كلامنا أبو بكر بن سفوم والكلم هو ماذا ما دل أو هو ما كان فيه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 ينطق او مقدر يعني جاء زيدا ورايت زيدا ومرات بزيد الحركه ظاهره ولا ماء ظاهره داي. لكن لما اقول لك جاء موسى قمه موجوده رايت موسى فتح موجوده الالف غير موجوده مررت بموسى اين الكسره ما يوجد ها وجاء القاضي اين الياء ضمه القاضي مررت بالقاضي اين الكسر؟ القاضي فقيل او جاء اخي ومررت باخي ثين حركه هذه مقدره صح مقدره غير موجوده اذا فما هو الاعراب الاعراب هو تغير اواخر الكلم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 في جميع احوال ليه ضمه او فتحه او كسره او سكون او هذا الفعل في جميل احوال اي هذا الحرف ما يتغير فماذا نقول نقول انه مبني سواء كان في من او واضح ما فاذا ما هو البناء نرجع البناء في اللغه ووضع الشيء على الشيء على هيئة الثبات والنجوم. نعم، نعم، نعم. شو هالتركيز؟ أنا منشوف دارني برا. أنا بالظواهري في الدرس سياح بس ما أشرب. البناء وضع الشيء على هيئة الثبات واللزوم لهذا يسمى البناء بناء لانه فيه ترتيب ووضع شيء بحيث يلزم ويثبت ويصمد ويصير قويا متين وفي الاصطلاح النحوي هو لزوم أواخر الكلمة حالة أو هيئة أو حركة واحدة مع اختلاف العوامل الداخل عليه. في رجوم أواخر الكلم حركة واحدة لفظا أو تقديرًا لفظا أو تقديرا مع اختلاف العوامل الداخل تالي نعم نتبه ما مفهوم هذا واضح ها؟ طيب هل يعراب مفهوم لنا شوف جاء زيد زيد مرفوع لماذا لأن جاء يبين لنا من فعل هذا الفعل والفاعل الفعلي فيه جملة يعني يكون عالي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 درس زين علم النحو دارة في الماضي دارة في كل الأحوال تجدها دارة ملاجمة للفتش فهنا في الماضي مبني ليس بمعرضة قد يتغير إلى سكون أو إلى ضمة ولكن ليس بأن العامل تغير بسبب آخر نقول درست زيد علما لها ودرست علما لها درست صرصين ساكل لأنه التحق والتصق بتائد رفع المتحدد درست نفهم والطلبة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 بسبب تغير العوامل فالعوامل تغيرت والفعل باق كما هو العوامل تغيرت والفعل باق كما هو لم يتغير فنقول هو مبني مفهوم واضح ماذا واضح دائما ما يكون لا منصوب ولا مرفوع ولا مجزم نفو طيب هذا التغير الموجود في الإعراض إما أن يكون ظاهرا مثل ما ذكرت في زيت ويدرس أو أن يكون مقدرا طيب المقدر المقدر يكون في ثلاثة أحوال الأول في ثلاثة أحوال الأول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 العصا الحصا قل لي العصا كتبتها بايد مقصوره ولا ممدوده ايف هكذا شوف العصا لمن أخطأ في العصا نرفع له العصا سبب ايف هكذا خريف ممدود ليس مقصود لأنه كل عصوان ليس مقصور نعم الحصى كذلك البشرى ليس مقصود الحبلى الجرحى أيها هذا اسم كذلك الفعل المعتل بالالف نعم يا شامل الفعل المعتل بالالف اذن قضى هوى تلا سوى صلى يرضى يرضى يخشى ينهى يلهى اكتب يا عبدالالله تعبت هل لك بعد تأخذ من تسجيل هل هي قيد فقيد علومك بالحبال الواثقه اما اذا اصطدت وتركتم عند الشجرة يفر الصيد صح نعم وقد قال عليه الصلاه والسلام قيد العلم الكتاب حديث ها؟ تلا تكتب بالالف المنجود أردها إلى نفسك تقول إيش تلوت القرآن واضح ولكن يصحه كتباته بالألف هذا المقصور هنا لأن تلا من الفعل فعل الواوي الويائي تقول تلوت وتليت واضح هذا قسم من الافعال الواوي الويائي يعني الأفعال المتلة بالأخر بالألف فتقسام منه الواوي ومنه اليائي ومنه واوي الويائي والإمام المالك صاحب الألفية له في هذا نظم جمع فيه الواوي واليائي في تقريبا من سبعة وستين بيت نعم طيب والاصل أنه يكون بالألف تلا يتلو القران يا لهو ولا هوت ها يا صحه يسحون كل ذكر بالنايت ايضا لا يهج هوت ولا قال طيب واضح هذه قلنا لكم اسماء وافعال ماضيه وافعال مضارعه صح هذه تقدر عليها الحركات من لاجل التعذ مثال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 المقدرة على الألف مانع من ظهوريا التالي مخفوض على مذهب المصنف وعلامة خفضه الكسرة مانع من ظهوريا التالي مفهوم واضح نقول مثلا في الفعل يخشى العبد ربه يخشى مرفوع، وعند طفه بالتجسس. يخشى مرفوع، وعند طفه ماشي. أو غمة المقدرة على الألف. ما اللي عم يقولها؟ يخشى. لا تستطيع ان تنكر بالظلمة. تقول يخشوا. تستطيع. ماذا؟ مين العفة؟ عفة أو ما تستطيع؟ عاصى ما تستطيع زيت في الكلمة عاصى زيت في الكلمة ما يصح لا تقول يخشى أو يخشى تأتي بضمة ولا فتحة أما في الجزم فيخشى يجزم أعلم الجزم حفلة إلا كما سيأتينا واضح يا أخوان مفهوم هذا الم... هذا الحركة تقدر عليه من أجل التعذر يعني يتعذر أن ينطق به فهندهم توقف عند هذا الحد الله تعالى على في طلبه هنا داخلية ها داخلية طيب سامي أجاب بلقاش حتى هذا عادل بن زهير نور الدين مية عبد الله عيسات غائب عمر حرمة حرمة حو عبد الرحيم لون غائب في أهل عبد الرحيمون نبيل بوسيف بالرحيم زعوم هذا اليوم سبعتاش والله تعالى اعلم في سؤال ولا ما يا جماعة من ييجي سؤال ما يوجد نعم <تصفيق> قد تتغل المضاعة تبديش التكثير أو التكثير وهذا فلا شكل في حق المال البشر أما الله عز وجل علمه لقي الله عز وجل علمه قطر وسيعد علمه كل شيء هذا والله أعلم صلى الله وسلم الضغط على النبي محمد على الاجتماع اليوم شاء الله